بسم الله الرحمن الرحيم أن أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا وال سبيل إنما شاكرون وإنما كفرون إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلان وسيرا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا حِبَابُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا كَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَعْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ويطعمون الطعام على حبه مستنوا ويتموا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أو ولا شكر 119. فلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 110. فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقعهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا ظُلْمَرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زن جَبِيلَ عِينَ فِيهَا تُسَنَّ سَلْسِبِيلَ وَيَكُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسْبَتَهُمْ لُئلُؤَ أَمْ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 119. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 110. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 111. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا